الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالضاغية وأما صا ص انعاتيا سخرها عليهم سبع و 8 ايام خصوما فترى القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه ام ترى من باقيه وجاءوا باللوم ومن قام لو المختفكات من خاطئه فاصبر رسول الما أحملناكم حملناكم في رجال يا رجال لكم تذكروا توت يا أذنوا ريا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فإذا نفخ في الصول نفخة واحدة أحمرت الأرض عن دكتا واحده يوم اذن وقعت واقعا السماء فهي يومئذ واهية واهيا والملك علا يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من وتي كتابه بيمينه فيقول فيقولها أمضره كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في شاتيه واضحه فهو في فضلو خذوه فضلو ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة درعها سبل يضعها سبعون لغار فسوك إنه كاد لا يؤمن بالله العظيم ولا يحق على فليس له اليوم ههلا حبيب ولا قرام إلا من بسنين لا يكونه إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقم رسول كريم وما لشاعه قليلا ما تؤمنون ولا بطر كائن قليلا ما تذكرون تنزيرا من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه بالعالمين هذان مؤاخين وان انه تذكره للمتقين واننا لنغنم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين وانه حق يقين تسبح باسم ربك الأظيم